غير المقطوب عليهم ولا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فَلَمَّا تَنَجَّلَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صعقا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ فلما أَفَاقَ قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي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 حبطت أعمالهم هل يجذون إلا ما كانوا يعملون؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله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 غير المغضوب عليهم ولا آمين واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَدُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قَالُوا لَإِنْ لَمْ ربنا ويغفر لنا لنكونا من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم